ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ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 نشاددا وجعلنا سراجا وهجا وانزلنا من المعصرات ماءا فجججا لنخرج به حبا ونباتا وجننات الفافا ان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 جهنم كانت مرصادا للطاغين لا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء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 حَدائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً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 قُلْ الْكَافِرُونَ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا